لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م و ل ا ت ح س ب ن ا للعلوم ه غ ا ا ا ي ع م ل ا ل ظ ا ل م م و ن ن إ ا ي ؤ خ ر ه م ل ي ه الأبصار مهطعين مقطعي رؤوسهم لا يرتد إ ل ي ه م طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا آآ آآ آآ اخرنا إلى أجل ونعوذ بالله أ ن شهر ربنا ونعوذ ب ا ل ي ه م ا ل ع ذ ا ب فيقول الذين ظ ل م و ا فيقول الذي ن ظ ل م و ا ر ب ن ا أخرنا إلى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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام إن ي و م تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض و ا ل س م ا و ت ي و م ت ب د ل ا ل أ ر غير ض ا ل أ ر ض و ا ل س م ا و وبرزوا ا ت ل ل ه و و ب ر ز ا ل ل ه ا ل ل و ا ا ح د م ل ه ف ز و ل ا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في ا ل أ ص ف ا د سرابينهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب و ل ي و ض ي ل ه الدكتور إله محمد ر ا ت و النابلسي